قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسن والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 في ذلك لآية لكم إن كنت